الوحدة الرابعة الدرس الثالث العطلة الصيفية ستة استمع وصل بين المجموعات ثم اكتبها كما في المثال نذهب إلى السعودية كل سنة لكن سنذهب إلى مصر السنة المقبلة واحد نشارك في المهرجان بأنقرة كل سنة لكن سنشارك في المهرجان بمصر السنة المقبلة 2-ننزل في الفندق كل سنة لكن سننزل في شقة مفروشة السنة المقبلة 3-نزور الأماكن المقدسة كل سنة لكن سنزور الأماكن التاريخية السنة المقبلة 4-نسافر بالطائرة كل سنة لكن سنسافر بالسفينة السنة المقبلة